Naar nar sanfett el haab rassas manamho halaa mahlan ya aada al-dhaar sanadammilukum ya fujja naar naar sanfett el haab rassas manamho halaa mahlan ya aada al-dhaar sanadammilukum ya fujja naar naar namhohalaa mahlan امي سأدافع عن ديني وسأهزم كل الاصنام وسأسقط رايات الطغيان وارفع نور الاسلام وسنذل الاصنام وسنرفع نور الاسلام كل الاصنام وسنرفع نور الاسلام نار نار سنفجر هذه الرصصان نمحوها العا مهلا يا الله سندمركم يا فجار نار نار سنفجر هذه الرصصان نمحوها العا مهلا يا اعداء الله يا فجار نار نار نمحو هلا نار يا فجر نار نار نمحو هلا ما مهلن يا فج سأدافع عن أرضي وسادفع عنها الاجرام وساخرس فيها من قلبي كي تحرك كل الاقزام وسندفع عنها الاجرام وسنحرق كل الاقزام وسنطاعم هالاجرام وسنحرق كل الاقزام نار نار سنفجرها برصاصنا نمحوها لعن مهلا يا اعداء الله سندمركم يا فجاء نار نار سنفجرها برصاصنا نمحوها لعن مهلا يا اعداء الله سندمركم يا فجار. نار نار نمحوها لعن مهلا مهلا نار نار نمحوها لعن مهلا مهلا بدميس أدافع عن عرضي عن إخواني في الإسلام شيبا شبانا أطفالا ونساء طول الأيام إخواني أهل الإسلام alamun alam إخواني أهل الإسلام islam alamun نار نار nar sanfajir hada rasatna namhuha la'a mahlan ya a'la allah sanadmarrukum ya fujjar nar nar sanfajir hada rasatna namhuha la'a mahlan ya a'la allah sanadmarrukum ya fujjar nar nar namhuha la'a malan manan ارضي ارضي ديني قلبي لا تفريطا لا استسلام من فرط فيه صبر منها قد خان اهل الإسلام ارضي ارضي والاسلام لن اخدها للاستسلام ارضي ارضي والاسلام لن اخدها للاستسلام نار نار سنفجرها برصاصنا موهلات مهلا يا اعداء الله سندمركم يا فجاء نار نار سنفجرها برصاصنا موهلات مهلا يا اعداء الله سندمركم يا فجاء